فَجَعَلْنَا مِنْهُ نُورًا هُدًى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ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 فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذي عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد رسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في رباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حامي.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 آخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من هي وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام ثوالين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لا وللارض ائتيا طوعا ام كرها قالتا أتينا طائرين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذَرْتُمْ صَاعِقَةً مِثْنَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَهُ رُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَسْلَمَ لَأَكْتَمَ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادُوا فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةَ أَوْ لَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَارًا فِي أَيَّامٍ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 شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإلي ترجعون وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا كيظلتون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 وَضَيَّقْنَا لَهُمُ الْقُرَنِينَ فَزَيَّنُولَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمين وما يلقى إلا الذين صبروا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 لا تسجدوا للشمس ولا للقبر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إيام تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 افَلَن يُنْقَذَ فِى النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن كَلَذُوا مَغْفِرَتِهِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمٍ يَلْقَوْنَ لَوْلَا فُصِلَتْ آيَتُهُ أَعْجَمٍ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدُوا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرْؤَةٍ بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كرمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا دعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قلوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفل ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأمعام أزواجا يذرأكم فيه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 وَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيَبًا فَلِذَلِكَ فَدَعُوا أَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّمِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنَتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأعدل بَيْنَكُمْ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 يشفقين من يا وهو واقع به والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي